الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدراهم فإن العائد في هبته كالعائد كالعائد في قيئه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وفي لغ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وعن وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق حديث ابن عباس. إيه قريت. قريته. إيه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بقضيتين، بمسألتين. المسألة الأولى وهي شراء الإنسان. ما تصدق به والمسألة الثانية هي العود في الهبة يقول ابن عمر رضي الله عنهما حملت على فرس في سبيل الله يعني أنه دفع فرسا لإنسان من أجل أن يجاهد عليه في سبيل الله قال فأضاعه الذي كان عنده أضاعه يمكن أن تكون هذه الإضاعة بمعنى أنه كان قليل ذات اليد والفرس يحتاج إلى عناية وكان العرض يعتنون بالفرس عناية لربما توازي عنايتهم بأولادهم. فهذا الرجل قد يكون قليل ذات اليد فأضاعه، وقد تكون هذه الإضاعة باعتبار أنه لم يعرف قدره، فأراد أن يبيعه على أن يبيعه بدون بأقل من الثمن الذي يستحقه. وقد تكون هذه الإضاعة بصور أخرى كأن يكون هذا الإنسان حينما حصل له هذا الفرس استعمله في غير ما يصلح له. تتكون هذه هذا من قبيل الإضاعة أو وكله إلى خادمه أو وكله إلى إلى من لا يحسن القيام عليه يقول فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص أنه يبيعه برخص يبيعه برخص لأنه لم يعرف قدره وربما يبيعه برخص باعتبار أنه أن المشتري هو الذي وهبه له فلا يزيد عليه في الثمن وإنما يستحي منه ويحمله ذلك على الوضع من قيمته يقول وظنت أنه يبيعه برخصة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد بص... لا تشتريه ولا تعد في صدقتك والآن أراد أن يشتريه لا أن يعود بصدقته ولكن كما ذكرت من أنه الغالب أنه سيبيعه عليه بأقل من الثمن الذي يستحقه فهذا الجزء الذي سقط من الثمن يكون كأنه قد رجع إليه من الصدقة حط عنه من الثمن يعني إذا كان هذا الفرس يساوي عشرة آلاف فباعه له بخمسة آلاف فكأنه رجع من صدقته بخمسة آلاف يحتمل هذا وعلى كل حال حتى لو بع لو بيع بسعر المثل فهل نقول للإنسان لك أن تشتريه الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا تشتريه وهنا جاء الفعل مسبوقا بلا الناهية وذلك محمول على العموم لا تشتريه ولو باعكه بدرهم ف ولو أعطاكه بدرهم ولو أعطاكه بأكثر من درهم فكذلك سواء كان بسعر المثل أو بأكثر من سعر المثل أو بأقل من سعر المثل فل... ولذلك فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نظر في أفضل ماله وإذا هي جارية كان يحبها محبة شديدة نفيسة هذه الجارية عنده فأعتقها فأعتقها ثم ذكر أنه لولا أنه يكره أن يعود في صدقته لزوجها ل مولاه نافع فالحاصل أن أن هذا يحمل على العموم والله تعالى أعلم وهذا النهي مع قوله صلى الله عليه وسلم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه العود في الهبه الآن صار له صورة. الصورة الأولى أن يعود فيها بالثمن بالشراء كما هي الحالة التي سأل عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والفا هنا تدل على التعليل. ها؟ أن عمر حملت على فرس نعم عفوا أنا أخطأت. القصة الجارية هي لعبد الله بن عمر وهذا الحديث حديث عمر فعمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يشتريه أن يشتريه فصار الآن عندنا الصورة الأولى هي الصورة الأولى هي العود بالشراء فدل ذلك على أنه أنه أنه ممنوع وال... وقد يكون هذا الشراء كما قلت بأقل كما, هي... كما هو الغالب فمن أهل العلم من قال إن صورة المسألة هي أنه سيعود له ما نقص من الثمن فهو العود في الهباء لكن نحن نقول هذا يحمل على عمومه فصارت ه... صارت هذه الهباء عائدة إليه نصيرها إليه الصورة الثانية أن يعود فيها من غير ثمن يقول رجع لي الهبة يأخذ منه الهبة ويقول أنا صرفت النظر عن ذلك فهل هذا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود فإن العائد في فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه وفي الرواية الأولى فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه وهذه صورة سيئة جدا تنفر منها النفوس ولا يقول قائل إنه لا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء ولا يجوز الإنسان أن يتشبه بالحيوانات ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب كيف إذا تشبه بصورة هي من أسوأ صور وأحوال هذا الحيوان المعروف بضعة النفس ومقارفة الأمور المكروهة التي تشمئز منها النفوس فلا يجوز للإنسان أن يفعل فعله فهذا يدل على التحريم إضافة إلى المنع هنا قال لا تشتريه، وهذا للتحريم ثم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فإن الذي يعود في صدقته فهذه الهبة سماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة وهذا أشد فكل ذلك يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يعود في الهبة بأي صورة كان ذلك وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم لكن ذلك مقيد بماذا؟ مقيد بالقبض إذا قبضها الموهوب لكن لو أنه رجع فيها قبل أن يقبضها فإنه يحل له لا لا ينطبق عليه هذا الحديث يعني لو أنه قال له مثلا لو أنه قال له هذا الفرس وهبته لك أو سأهبه لك أو هو هبة لك ولم يقبضه بعد فهل لو رجع ينطبق عليه هذا الحديث ويكون قد عاد في هبته الجواب لا المقصود أن يكون ذلك بعد بعد القضل وإن كان ليس له أن يخلف وعده لأن هذا من باب أخلاف الوعد والمسلم إذا وعد فإنه ينبغي له أن يفي بالوعد لكن الكلام الآن هل هذا يعتبر عود في الهبه أو ليس بعود فيها الجواب أنه ليس بعود في الهبه واضح طيب مما يدل على أنه يفرق بين ما كان قبل القضب وما كان بعد القضب ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وهب ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثمرا ثمر نخل ولما كان في مرض الموت أخبرها أنه ميراث، وعلل ذلك بقوله بأنه لو كان، قل لو جذثيه لكان لك، ولكنه ولكنه ميراث، ولا يقول أحد هنا بأن ال هنا المسألة الصورة تختلف أصلا لأن هذا كما سيأتي من باب عود الوالد في هبة الولد ليس الكلام في هذا الآن الكلام في أنه فرق أن أبا بكر رضي الله عنه فرق الآن في مرض الموت والإنسان في مرض الموت لا يتصرف بشيء من ماله في الهبة ونحو ذلك فعائشة رضي الله عنها لم يحصل لها القبض وهبها لم يهبها نخلا وإنما وهبها الثمر فلما صار إلى هذه الحال وهي لم تصرم هذا النخل هذا الثمر أخبرها أنه صار ميراثا لأنها لم تقبضه فلم يدخل في ملكها وإلى هذا الحد يجوز للإنسان أن يرجع في الهبة لأنها تعتبر لا زالت تحت يده وفي ملكه هذا وجه الاستشهاد إذن يفرق بين ما إذا كان قبل القبض وما كان بعد القبض. نعم، لكن كما ذكرنا في أنه ليس له أن يرجع باعتبار أن هذا من قبيل إخلاء الوعد فقط. واضح من قبيل إخلاء الوعد. وجاء أيضا. تفريق بين الوالد وبين غيره حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل, لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ثم قال ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب لاحظتم قال إلا الوالد لماذا إلا الوالد يفسره الحديث الآخر أنت ومالك لأبيك فله أن يرجع بهذا وطيب الوالد هل يدخل فيه الأم وهل يدخل فيه الجد والجدة من أهل العلم أن يقول لا الوالد يختص بالاب ولا يدخل فيه الجد ولا الأم ولا الجدة ولو قيل بأن هؤلاء يدخلون جميعا لأنه يقال لكل واحد منهم إنه والد فكان ذلك متجها والله تعالى أعلم طيب وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى العائد في هبته كالعائد كالعائد في قيئه والذين قالوا إنه يكره العود في الهبة ولا يحرم لأنه لا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كالعائد في قيئه ما قال كالكلب يعود في هذه الرواية والإنسان لا يجوز له أن يفعل هذا والقيء نجس كما هو معلوم ولا يجوز مقارفة النجاسات أضف إلى ذلك أن هذا أمر تنفر منه الفطر والنفوس وهو شيء لا تفعله عامة البهائم إنما يفعله الكلب ومن المسائل المتعلقة بالهبة مسألة كثيرا ما يلتبس الآن ما يدفعه الإنسان لغيره أعطيت إنسانا مئة ريال هل هذه الصدقة أو هبة أو هدية أو عطية يعني قد يكون هذا الإنسان من أهل البيت من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاءك في البيت فصببت له ماءا وسقيته عصيرا وأطعمته طعاما هذه هذه ماذا ماذا يسمى هذا هذا يقال له قراء للضيف يجوز لأهل البيت ولغيرهم واضح طيب هذا رجل أعطيته كتابا أعطيته طيبا هذا الرجل من أهل البيت مثلا حتى بس أقرب لكم الصورة ولا لأي إنسان يعني فجاء يسأل قال نحن لا تحلنا الصدقة هل أخذ هذا الكتاب بلا ثمن؟ أردت أن أعطيه الثم أن أن الثمن فأبى هل آخذ هذا الطيب هل آخذ هذا الطعام يقال إن كان أعطاه إياه تلطفا وتوددا ومن باب استمالة القلب فهذه هدية يعني ما يعطى من أجل سطيب النفوس وجذب القلوب وتوفير المحبة هذا يقال له هدية وما يعطى مما يبتغى به ما عند الله عز وجل يقال له صدقة واضح وجد طالب علم فقير فأعطيته كتابا من أجل أن يحضر الدرس فهذه صدقة إذا كنت تريد بذلك وجه الله وإن كنت تريد التلطف به وكتبت إهداء أو ما كتبت فهذا يقال له هدية واضح وإن أعطيته لنفعه فهذه هي الهبة هبة تقول له خذ هذه الدنانير خذ هذه الريالات خذ هذا الألف خذ هذه العشرة ألاف استعم بها على قضاء حوائجك استعم بها على زواجك هذه هبة وإن أعطاه في مرض الموت المخوف فهذه التي يقال لها عطية هذا عند بعض الفقهاء يفرقون بين العطية والهبة بهذا الاعتبار مع أنه يمكن أن يعبر بالعطية وبالهبة يعبروا بأحدهما عن عن الآخر لكن هذا التفريق نحتاج إليه في الصور والمسائل الواقعة ال ما الذي تنعقد به هذه الهبة تنعقد إما بالقول مثل وهبتك كذا وذاك يقول مقبولة مثلا قبيلتها لكن هل تكون لازمة ما تكون لازمة إلا بإيش بإيش بالقبض. ما تكون لازمة إلا بالقبض. لكنها تنعقد بمثل هذا أو بالمعاطاة تقول يا أخي صدق هذه يقال لها هبة ولو لم تتكلم جاء واخذها واضح الآن إذا أخذها قبضها فإنها تكون لازمة من المسائل أيضا متعلقة بالهبة لو أنه وهبه شيئا قال له أنا وهبتك وهبتك الفرس الفلانية يتجول معه في إستبل وقال له أنا هذه شفت الفرس هذه هذه وهبتك إياها قال مقبولة جزاك الله خير وما قصرت وأنا أصلا عيني عليها قال له خلاص فمات الواهب قبل قبض الموهوب، فهنا ماذا يقال الآن حصل حصلت الهبة بالإيجاب والقبول كما يقال، لكنها لم تلزم، فالورثة عند إذن بالخيار إما أن ينفذ ما قاله أبوهم مثلا ويفو له بهذا الوعد وهذا أمر حسن وجيد ومن البر وإما يقول لا هذه لم تخرج من مالنا بعد ولا تلزم إلا بالقبض ولم يقبضها إذن نحن نرجع عن هذه الهبة طيب لو أنه مات الموهوب قبل القبض جاء واحد وقال لآخر أنا هذه السيارة تراها هبة لك قال أنا قبلتها فمات قبل أن يأخذها فما الحكم؟ الحكم أنه لا شيء لورثته. ليه؟ لأنها لم تدخل ملكه بعد. ما صارت إليه؟ لكن لو أنه قبضها فهي من جملة أمواله. لو قال لها أنا عندي مجموعة كتب لطالب العلم. عندي فتاوى شيخ الإسلام وعندي المغني وفتح الباري وتمهيد ومجموعة كبيرة شوفها اللي بالكراتين هذه. هذه نعطيها لطلبة العلم وهذه هيبة لك قال خلاص قبلتها أنا إن شاء الله تعالى سأهيئ لها مكان أو أرسل أحدا أو نشحنها حتى أرسل بها إلى بلدي فمات فما الحكم هل لورثتي أن يأتوا وأن يقولون هذه لنا الجواب لا لأنها لم تحصل في ملكه عرفنا الفرق الآن والله أعلم طيب صدى وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرنى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري نعم نعم بن بشير رضي الله عنه يقول تصدق علي أبي ببعض ماله هذه هيبة فسميت صدقة. تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمره بنت رواحه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لماذا وقفت وأرادت أن تتحقق وأن تثبت هذه الهبة لأنها ما خرجت بسهولة كما جاء في البخاري عن النعمان رضي الله تعالى عنه أن أمه طلبت من أبيه أن يهبه فالتوى سنة كاملة يعني متمنع ثم بعد ذلك كان في يعني ما طلها ثم بدى له أن يهبه فوهبه فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتوثق لأنها ما طلها سنة كاملة فخشيت أن يرجع لم يكن سهلا في هذه الهبة يقول فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك؟ كلهم كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى ما قال أفعلت هذا بأبنائك كلهم وإنما قال بولدك فيدخل فيها الذكر والأنثى أفعلت هذا يعني أوهبتهم جميعا كما وهبت هذا فهذه الجملة تدل بظاهرها على أنه يجب التسوية في الهبة بين الذكور والإناث يعطون سوى يعطي الولد مئة ألف يعطي البنت يعطي الابن مئة ألف يعطي البنت مئة ألف يعطي الابن مئة ريال يعطي البنت مئة ريال يسوي بينهم هذا في الهبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وما قال له ماذا عندك من الأولاد هل عندك بنات والأصل أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فكأنه يقول نعم كل الأولاد يهبون على حد سواء. هذا نزلناه منزلة العموم وعلى كل حال هذا القول والله تعالى أعلم هو الأقرب أنه يجب التسوية في الهبة بين الذكور والإناث وإن لم يكن هذا محل اتفاق فمن أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم الله وجماعة من أهل العلم أنه يقسم قسم الميراث. مع أن هذا الحديث لا دليل فيه على هذا بل ظاهره على خلافه قالوا لأن هذه الشريعة عادلة والله عز وجل حينما قسم المواريث قسمها قسمة عادلة فجعل الذكر مثل حظ الأنثين لكن يمكن أن يجاب عن هذا أن هذا في الميراث وهو المال الذي يحصل لهم بعد الموت وأما هذا فهو ماله يتصرف فيه فالذي أظنه والله تعالى أعلم أرجح أنه يتوسط في هذا بين قول من قال إنه لا يحرم التفضيل بينهم كما قال به جماعة من المالكية والشافعية قالوا يكره أن يفضل بينهم لكنه لا يحرم وهذا في إشكال وبين قول من قال إنه يقسم قسم الميراث فيقال لا يسوى بينهم كما يدل عليه ظاهر كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث فلا يفضل الولد على البنت ولا أيضا يحصل التفضيل بمحض إرادته وتشهيه وإنما يسوى بينهم في هذه في هذه الهبة وهذا الحديث يمكن أن يستنبط منه تحريم التفضيل بين الأولاد في الهبة، يعني حتى على قول من قال بأنه للذكر مثل حظ الأنسين هل له أن يعطي أحد الأولاد أكثر من الآخر أحد الذكور أحد الأبناء أو أحد البنات أن يعطيها أكثر من الآخر الجواب لا، لا سيما هنا أنه سماه صدقة والعود بالصدقة أعظم من العود في الهبة. ومع ذلك أمره النبي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هذا ف... بمعنى أنه ينبغي عليه يجب عليه أن يعيده مع أنه سما صدقة وهل يعود الإنسان بالصدقة يرجع فيها لولا لأنه يحرم التفضيل سماه صدقة ومع و... وامتنع أن يشهد وهذا يدل على أنه باطل وأيضا قال فإني لا أشهد على زور فسماه زورا فهذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة تدل على أنه يحرم التفضيل بين الأولاد في الهبة قد يكون هذا الولد أبر قد يكون أثقى أصلح قد يكون لربما يقول بعضهم هذه البنت أو البنات البنت ما لها أحد البنت ما تزوجت أو البنت أرملة أو البنت مطلقة وأنا أريد أن أعطيها أخوانها يعملون وهي المسكينة غدا لا أدري ما يحصل لها بعدي أبغى أعطيها هذه العمارة نقول لا لها الله عز وجل سوي بينها وبين سائر إخوتها من يقول يفضل الذكر على الأنثى كما في الميراث يقول يسوي بينها وبين أخواتها أو إذا كان الولد هذا ضعيف وعاجز لربما عن العمل أو نحو هذا يقول يسوي بينه وبين سائر الأب إخوانه وإذا قلنا أنه يسوى بين الجميع يسوى بين الجميع فلا يفضل أحدهم على الآخر وهذا الفعل يعني التفضيل يكون محرما وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد والبخاري وإسحاق راهويه وجماعة من المحققين وإن اختلفوا هل تصح أصلا وتقع مع التحريم والإثم أو أنها باطلة أصلا طبعا ما يترتب على هذا أو هذا إذا قلنا أنها تصح مع الإثم يعني يأثم الأب ولكن هذا الولد تملكها ويمكن أن يبيعها ويمكن أن يتصرف فيها ممكن أن يتصرف ومن قال إنها باطلة قالوا لا يصح له التصرف فيها لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يتمول هذا المال كذلك أيضا لو كان أحد هؤلاء الأولاد يعمل معه هل يفضل هذا الولد على باقي إخوانه هذا الولد هو اللي يشتغل معه في هذه الشركة أو المؤسسة هو اللي يعمل معه في العقار فالرجل أراد أن يهب هؤلاء الأولاد هل هل يفضل هذا الولد لأنه متفرغ لهذا الأب والبقية يعملون في مصالحهم وأعمالهم الجواب لا ينظر هذا الولد إن كان يعمل ذلك برًا بأبيه وإحسانًا إليه وطلبًا لما عند الله عز وجل فله منوى وإذا كان يعمل رجاء أن يعطيه أبوه فإن كان حد له حدا راتب مثلا أو نحو هذا أو نسبة فله ما حد له وإذا كان ما حد لشيء فإنه يعطى أجرة المثل أجرة المثل ما هي أجرة المثل في هذه الأعمال يزاولها هذا الولد يعطى أجرة المثل إضافة إلى وين إلى الهبة التي يستوي فيها مع بقية مع بقية إخوانه هذا طيب تقع مسائل كثيرة مما يتصل بالهبة الآن في فرق بين الهبة وبين دفع الحاجة والنفقة على الأولاد وكثير من الناس يستشكلون هذه الأشياء الآن هذا الولد في المرحلة الجامعية يدرس في كلية الهندسة يحتاج أدوات ومواد يقطعها ويصمم عليها تصاميم ويحتاج لربما إلى مراجع والمراجع هذه غالية جدا وأخوه في أول ابتدائي ما يحتاج إلا إلى ثلاث دفاتر أبو عشرين ورقة وقلم رصاص وبالرايحه مسطرة لاحظ الآن هذه نفقات التعليم فهل نقول الآن هذا الولد اللي في الجامعة يحتاج شهريا ما لا يقل عن ألف ريال مصاريف للدراسة وطلبات الكلية وهذا الولد الثاني يحتاج في أول الفصل الدراسي إلى ثلاثين ريال لربما توفر له أكثر من حاجات مع الحقيبة فهل نقول الفرق يحفظ لهذا الولد الصغير ويوضع له في حساب أو رصيد أو يدول له من باب العدل الجواب لا لا يحتاج إلى هذا لأن هذا لدفع الحاجة هذا من باب النفقة هذه البنت تفصل لها فستان الصيف مقبل وستحضر زواج وهذا الفستان لربما يفصل بألف أو بسبعمائة أو بلف خمسمائة أو نحو هذا ملابس البنات ما هي مثل ملابس الأولاد الولد اشترى له شماغ 140 ريال ويشترى له ثوب 140 ريال يفصل وماذا يريد أكثر من هذا الشغلة كلها ما تجي 300 ريال وأختها تحتاج إلى 1000 أكثر في البساتها وتحتاج إلى ذهب فهل نقول في مثل هذا بأن ما يعطى للبنت الفرق يحفظ للأولاد الجواب لا لو جاء هذا الولد وقال عندنا حفلة في المدرسة وباقي إخوانا ما عندهم حفلة ونبغى اشتراك كم الاشتراك قال الاشتراك 200 ريال تفضل هذه 200 طيب البقية هل يكون قد ظلمهم الجواب لا هنا لا يحتاج أن يسوي بينهم بخلاف ما لو جاء للولد قال تفضل يا ولدي هذه 200 ريال هبه لك نقول لا يجب أن تعطي الجميع واضح طبعا مثل هذا يقال في مسألة الزوجات والنفقات الزوجات إذا كانت هذه تميل إلى نوع من اللباس وهذه تميل إلى نوع آخر هذا أغلى من هذا هل يعطيها الفرق؟ الجواب لا هذه أهلها في بلد آخر في سيأتي إن شاء الله في النفقات فال... فكلامنا الآن في الهبات واضح الآن ال... نفرق بين دفع الحاجة والنفقة وبين الهبة طيب الأشياء التي يمكن أن تندفع بها الحاجة من غير تمليك وهذا قيمة ماذا يصنع بها يمكن أن يقال تبقى في يده لكنه لا يملكها تبقى في يده لكنه لا يملكها مثل إيش الآن هذا الولد هذا الإنسان عنده سبعة أولاد الولد الآن دخل في الجامعة يحتاج إلى سيارة هذه السيارة كم قيمتها قيمتها ثمانين ألف طيب وهل يحتاج يعطي كل ولد ثمانين ألف هذه مشكلة فماذا يصنع هل نقول هذا دفع حاجة وخلاص ويشتري له والولد الثاني لما يحتاج لأنه يدرس في الكلية قدام الباب ويروح ويجي وهذا يدرس في بلد آخر وهذا دفع حاجة وخلاص أو نقول يمكن أن تدفع الحاجة بدون هذا تبقى السيارة للأب ويمكن الولد منها يذهب بها ويجيء ويستعملها ويتنقل عليها ويقضي حاجاته وهي ملك للأب تقول إليه هذا أقرب إلى العدل أقرب إلى العدل ينتفع بها ولكن لا لا يملكها وكل محتاج ولد وضع بيده السيارة بهذه الطريقة هذه هذه هذه طريقة طريقة ثانية أن يملك هذا الولد يملك هذا الولد وهذه القيمة قيمة هذه السيارة يعتبرها لكل واحد من الأولاد لأن الحاجة كان يمكن أن تدفع بمجرد الاستعمال فيقول لا أنا سأملكه إياها طيب أجل هؤلاء الأولاد ضع في بالك أن كل واحد منهم له مثل هذا إما ناجزه الآن أو لحتهم لكن التزويج هذا الولد يحتاج أنزوج والمهر أربعون ألفا وصالة الأفراح عشرة آلاف ونفقات أخرى وتأثيث شقة إلى آخره وصلت القضية إلى مئة ألف فهنا هل يقال تندفع الحاجة بأن يكون الأب والمالك للمهر ويعطى لهم ونقول له ما شاء الله خلاص لا هنا لابد أن يدفعه فيتملكه المرأة فعندئذن بقية الأولاد الأولاد صغار الآن ما بلغوا سن الزواج هل يحتفظ لهم بهذا المال بمثله الجواب لا لأنه هذا لدفع الحاجة ما يحتاج أن كل ولد محسوب لهذا المبلغ رأيتم بمعنى أنه لو لم يفعل ما يكون هذا من الظلم لكن كل ما وصل ولد إلى سن الزواج يفعل به كما فعل بالآخر فلو مات وبقي أربعة من الأولاد صغار ما تزوجوا هل يقال يعطون من الميراث بقدر ما دفع حين بعض الآباء يقول هذا يوصي يقول بقي إخوانكم ما تزوجوا ترى تزوجهم علي فما الحكم في هذا هل ننفذ الوصية ونعطي كل واحد مئة ألف مصاريف زواج وهو صغير هذا عمره أربعة سنين وهذا عمره اثناعش الجواب لا كان هذا لدفع الحاجة والله تعالى أعلم. ففرق بين العطية المحضة الهبة وبين ما كان لدفع لدفع حاجة. طيب. هذه ثلاثة أحاديث تتعلق بالهبة. تقول نتوقف ولا نمشي. صرنا ساعة تقريبا أو قريب منها. نكمل ولا نتوقف. سكتكم يدل على أننا توقف. لا في الهبة خلاص. ثلاثة أحاديث في الهبة. كيف؟ كيف؟ خلاص نأتي المسألة الثانية. شو الحديث اللي عندك؟ اللي بعده حديث عبد الله بن عمر. اللي هو ايش أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله لخيبه على الشاطر. لا لا هني ما هذا باب آخر. هذا باب آخر حديث عبد الله بن عمر في تأجير الأرض بجزء من غلتها. وش حديث جابر؟ مسألة العمر والركبة هذا باب آخر أيضاً. اللي هي ثلاث حديث فقط. الترتيب الظاهر يا شيخ؟ الترتيب على كل حال النسخ ما يضر، لكن كل حديث من هذه الأحاديث هو في باب في مسألة تأجير الأرض بجزء من غلتها ذكر فيه حديثين نعم حديث عبد الله بن عمر وحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه حديثين تبون نكمل ولا نتوقف ها الأسئلة طيب الأسبوع الجاي تبون ندرس ولا نتوقف؟ نتوقف يا شيخ؟ اختبارات؟ نتوقف؟ اختبارات؟ بعد الأسبوع الجاي؟ تبون اختبارات عندنا؟ طيب تبون نتوقف ها؟ نتوقف؟ من يقترح نتوقف؟ أكثر الأخوان اليوم غائبين زي ما أنتوا شايفين؟ من يقترح نتوقف بلا مجاملة؟ طيب وأنتي أبو حمد تقترح نتوقف خلاص نتوقف إن شاء الله يكون هذا آخر أسبوع ونلقاك من الله حينا إن شاء الله بداية العام القادم الآن خلصنا ما يقرب من ثلثي الكتاب في سنتين ونص بقي نحو مئة تقريبا وخمسة وثلاثين حديث يمكن نعم تقريباً 105 حديث وهي على كل حال وعدناكم بأربع سنوات وإن شاء الله تعالى ننهيه بأقل من ذلك ثلاث سنوات ونص خلال العام القادم في الفصلين الدراسيين إن شاء الله ننتهي من الكتاب إن شاء الله جيد ولا يان تمضي سراعاً يعني العام الماضي مثل هذا الوقت الأخوان كانوا يقولوا أدنا نكمل الصلاة على سلسة منتقل للرياض كأنه عمس كأنه عمس والله المستعان يقول لو حفزت بين أولادي بالعطية مثلا الذي يصلي الفجر له كذا هذا لا إشكال فيه بس طبعًا يلاحظ في معنى تربوي قضية إن لا يصير نصلوا من أجل هذا لا إشكال مثل الجوائز الآن هذه هذا ماذا نسميها الآن لو قل هن ذكرنا العطية والهبة والصدقة وال ال ذكرنا بعد ها غير النفقة النفقة هو. الآن لو الآن لو أنتم قيل لكم يلا اللي جاوب على هذه الصلاة نعطيه كذا شو تسمى ذي هبة ولا صدقة ولا عطية تسمى عطية تسمى هدية لا ما تسمى هدية تسمى سبق بفتح الباع وتسمى جائزة طيب لو قال اللي يجد مفتاحي أبعطيه كذا اللي يجد كتابي أبعطيه كذا ها ايوه هو هذا. طيب يقول إذا صلى المسافر خلف مقيم يصلي العشاء هل له أن يقصر ويسلم من ركعتين وهل في هذه المسألة خلاف بين العلماء وهو الراجح يصلي خلفه يصلي خلفه تامة إذا كان ما يصلي تامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جعل الإمام ليعتم به يقول إذا اشترك رجلان في شراء أرض للبناء ثم وضعت الحدود ولم تصرف الطرق ولا يوجد ضرر على الشريك فهل له حق الشفاعي أنهم قسموا الأرض لا وإن كل أخ ماذا يقصد لم تصرف الطرق يقصد طرق البلدية مثلا ما سفلت المخطط ماذا يقصد إذا كانت الآن بحيث أن هذه الأرض منفصلة عن هذه الأرض تماما خلاص حددت والشارع في المخطط واضح وإن لم ترصف الطرق لكن إذا قسمت هذه الأرض بسكل سهولة على الشارع هذا بابه من هنا وهذا بابه من هنا ليست خلفها بحيث أن ما لها طريق إلا مع أرضه فعندئذن هنا لا شفعة لكن لو أنها قسمت بطريقة ما يمكن أن يصل لي بالخلف إلى الشارع إلا من طريق صاحب الأرض الأمامية ولم يحصل بينهم تصريف للطرق فهنا شفعة يقول ما هو جدولك في الصيف وهل هناك دورات علمية الحبة لو علمنا مبكرة في دورات في أول أسبوع بالإجازة في دورة في دروس بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب الظهر ما فيه في بعد العشاء طيب هذه أول أسبوع سيأتي بعض المشايخ كالعادة أسبوع واحد ثم الأسبوع الثاني في مسجد أمين الحسون أظن عندي دورة في كتب التفسير كذا بين المغرب والعشاء وبس بس, بس الله يجزاكيه وفي نهاية الأسبوع ال... أو بدأ الأسبوع الأول من العودة المعلمين في دورة منهجية كالعادة أيضا يمكن خمسة دروس في اليوم لمدة أسبوع واحد في دورة في مسجد أمين الحسون الشيخ عبد المحسن الزامل أظن في الأسبوع الثاني من عودة المعلمين ولا متى؟ كيف؟ آخر أسبوع من الإجازة في كتاب الإلمام اللي بندقيق العيد الشيخ الشيخ, ها؟ الشيخ عبد الرضايمان في إيش؟ في وشه؟ في نهاية الإجازة؟ في نهاية ستة شهر ستة احتمال ما هو أكيد هو الشيخ عنده دورة في الجبيل احتمال وبالنسبة لي عندي بعض الأشياء مشاركات لكن ليست هنا يعني في خارج المنطقة. صلى الله عليه وسلم يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته تقبل منا ومنكم. سم في سؤال فضل. كيف؟ ايه تكلمنا عن هذه المسألة لا ليس بنقل الصك نقل الملكية بالصك لا وإنما بالتخلي بينه وبينها تمكينه منها لا لا لا اللي يحصل اللي يبيعون يشترون في الأراضي ما الآن العرف الجاري يعني نقل هذا أو القبض في كل شيء حسبي فهم يجلسون في المجلس الواحد يبيعون عدة مرات في نفس المكتب. فما لو كانت العملية بنقل الصك كان هالصكوك دي عملية متعبة؟ ممكن، ممكن. غير أن يعطي البقية يعيدها للورثة تقسم قسم الميراث هذا جور ظلم ويحاسب عليه الوالد طيب سيعيده ماشي يعيده أخذ هذا المال بغير حق والحق فيه مشترك بين الورثة يعني الآن انتقل صار ميراث فإذا طابت نفوسهم بهذا، إذا طابت نفوسهم بهذا، فقد يقال إنه يبقيها، لكن لا غاره له إبقائها، جيد، لأن ذمة الوالد أصلا مشغولة بها، والله أعلم. وإن كان أرجع مثل هذه الأشياء، لا تبرى به ترد ذمة تماما، إلا في الديون، أما المخالفات الشرعية والمكاسب المحرمة، حتى لو أعيدت. ما لصار مراد الله المستعب كيف لا ما يكره ولا شيء ذكر هذا بعض أهل علم ولا دليل عليه أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرجع إلى بيته ويصلي بأهله ولا شيء. نقل هذا عن بعض الصحابة ونقل عن آخرين هم صلوا في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا فيصلي معه. <تصفيق> هذه فلسفة، هذه فلسفة، هذه فلسفة. فقير ومتصدق ومتصدق عليه هذا الكلام ما هو صحيح؟ ما هو صحيح؟ وإن قال به عالم وإن قال به يعني من؟ نعتقد علمه وفهمه وكذا لكن كل يؤخذ من قوله ويرد يعني نظر بهذه المسألة بهذه الطريقة جيد لا يخلو من إشكال هذا فقير وهذا غني هذا متصدق وهذا ما عندنا شيء يدل على هذا إطلاقا قال من يتصدق على هذا إيه فالصحابة رضي الله عنهم سيقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن العموم الحديث الدالة على أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته نعم وحده وأن كل هذه يفهم منها أنه إذا صلى مع غيره أفضل من صلاته وحده هنا طيب بقي شيء السلام عليكم